الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى عليه واصحابه ومن اهتدى يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظروا الى السما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تاملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب المال واصحاب الجنه, الجنة هم الفائزون ربنا عز وجل يمر المؤمن في نهايه الايه بان يتقوا وفي آيات كثيرات يمر عباده من التقوى لانه جميع الخير من اتقى الله سمت له الصعابه تناور الناس جميعا بذلك قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحده يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عليم فالواجب على كل مؤمن ان يتقي الله وان يراقب الله اينما كان في البر والبحر في بيته وسوق في كل مكان ورق ربه بأعماله وأقواله فيأتي منها ما أباح الله وواجه ما أوجب الله وينتي يا أباح الرماله خلقوا الواجب على كل مؤمن أن يحاجب ويجاهدها ويأذر ماذا قدمت للآخرة قبل أن يحل به الأجد قال قد جاء الله وعلا وانتظر نصف ما قدمتها إذن ينظروا ماذا قدمت للآخرة وإن كانت أمالا طيبة فتغفوا عليها وحفظوا الله عليها واشألوا فتب أما إن كانت اعمالا سيئه فالواجب بدرب التوبه منها والحذر منها والندم على ما يحصل منها هذا هو الواجب على الجميع التوبه من سائل الذنوب وإذا اذا كانت تعلق مخلوقين فلا بد من حرميهم منها او اعطائهم حقوقهم المؤمن لا بد يحاسب الشيء لا بد يجاهدها دائما وينظر ماذا قدم لا يغفل ثم يقول جل و علا ولا تكونوا كلا نسوا الله فانسى و نسوا فاتشبهوا الله ان يعرضوا عن الله ونسوا حقه فإن الله مسه عملهم من بنيت ما فعلوا ومن ينساه الله مسه عمل فيها ربه ولكن إن شاء الله لا فالواجب الحذر والواجب على يكون من يكتر الله ويراقب الله ويقدم يسح قبل أن يحل به لكن ولا فيما طلبت العلم فالواجب الواجب عليه نعمة من سمن الدعوه ضعوة وأنا جمع من علموا هذا الواجب على طلبة الإلم. يعمل من علمه ويبلغ ان يعملوا بما علموا وان يبلغوا الدعوه وان يحذروا تكون اقوالهم واعمالهم خلاف ما علموا نسال الله جل وعلاكم من الفدائق المفتدين ونسال الله بهدينا واياكم من مضلات الاثم ومن نزلات الشيطان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه من الحسن.